كنا صغار عيال الصغار والله صغار نقعد وقت الغروب في باب الدار ننطر ننطر جيت ابونا كنا صغار نقعد وقت الغروب في باب الدار ننطر جيت ابونا والله ابونا يرجع مبتسم بس وجه متعوب ومني يشوفنا يضحك عيونا عيونا يجي محمل أبونا شكال والوان وتظل تلوم بأمنا الحنون تعبك هذا تعبك لا يا بفلاء تعبك هذا تعبك لا يا بفلان تتعب والزغار ضيعون لكن يبتسم ودموع بالعين ويقول لهم التعب يستاهلون كنا صغر نقعد وقت الغروب خباب الدار نمر جيت ابونا يلبسنا حرير وهو محروق وقميص من التعب مقلوب لونه واذكر لا لابن الوالده يصيح واذكر لا لابن الوالده يصيح ابوكم نايم ابوكم نايم ولا يلبسنا حرير وهو وقميصا من التعب مقلوب لونه واذكرنا لعبنا الوالدة الصيح هبوكم نايم هبوكم نايم ولا تفززونا كنا صغاء لحد هاليوم اتصدق منك انخاء ونجل اسمك يا والدنا ونصونا لحد اليوم صدق منك انخاف ونجل اسمك يا والدنا ونصونا يا هنيالة يا هنيالة اللي يسعدك واللي يرضيك برضاك الجنة ندخلها يا ابونا يا يبا يا يبا يا بيا نور عيوني